فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إلَّا الْبَلاءَ وَإِنَّ أَذَى ذَقَنَ الْإِنسَانَ منا رحمة مِنَ رَحْمَةٍ رحمته فرحب بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور